Yall a harbát tedd, miš káli a ragasztó, bizertes a hit, érdekin. Én betrabf هي هيقلكم اكبر كثير نحن السلطة هلا هيه ومحدش يدخل اثير هنقول جندا بدلوقا فرحة دايرا ومسفورا وتعرفنا برجالة اللي يحبنا فعلينا وقلبنا دليه ميالة واللي كرهنا هنطلو وهنبعد ألف رسالة اسمك يا شارع تبريا يا لسيوبك قدارة انت كبير اسكبير يعني هو دعمها ارضي الرجولة هو صاحبها والحمد بالله حلم الزية الدنيا نفسها يتعبها الجبابرة معذبها والفرس احمد عثمان كل الجبابرة معذبها الايون <تصفيق> دي وانا مصدرس لازم تنسي <تصفيق> تملي <تصفيق> إن زه دايما ما بدقنا بالغلط عمرنا ما بدأنا مستحيل انك تلحقنا انت شب لما احنا قصود عشنا بالفعل ومش غيره والعزم شغل انت ببيره اي ناس مش قد عيبيره الشهد تجزرت المور بالفلوس ما بنهتم مرشاش عمر خزده فحم الترسل تلمزنا هنفضل سبتين في مكاننا مهما كبيرنا او عكزنا احنا اللي حارفنا زماننا عشان كده ربك ميزنا احنا اللي حارفنا زماننا عشان, عشان كده ربك ميزنا اي حد بيجرح قصدك والصحابة عايزة دق لوو البطل على الارض سندل والعود دايما بيجندل انت اللي بتحكي وبتهردل انت اخرك تحكي فتو قلنا زين ربنا يحمي من عيون خمسه عليه الفارس زنعنا الفرحه معبره نفسستين والتاني هيخش يغني اسم مقلص صح صح مين احنا اللي عشنا برجوله وبالاصيل ولا مره دوسنا على الضعيف ولا ابتدى Fidir a nás, vali őlőn. A mér a kálm, majh a lín. Maga tét őlőn. Náis min A dűnja gárpa, شبح هو اللي بدعها رقص الدنيا ودلعها هو ده ناصر شعر الغيه احلا كفيا كت الصعيه الموال نجمل موال والتحيلة دائم ابدعها اتحيلة دائم ابدعها كرموس اسيوني كله برجوليه احنا على الارض الاشبيه هو ابو مليكه انت دبت الحيديه للحاسب نعمل خط احنا اصلا مش ناقصين تقناع عمي بتجري ضربت نتا مالي تقلم هنقول علشان حدى فكري ولمس على احلى معلم الرجولة عمي مبادئ بالسلاح فرد وكناصة الجنرال حدعب صادق عمد الصقر يعني الرياسة ارحمونا خلق خبيسة الشهامة في قلبنا غريزة هنقولو حبيبي الشعب الريس عنده هريسة فيما الوقت الاعبائي والحكم يكون اعداد الباشا صلاحي هرى رأي والاسطوره محمد عصام الحرفيين تحمل ذره واللي سيع يا بايت داير الحضور بص بصاره واد ابو كنز يحد اللي عملنا يتنسى انتم مش قد خصومه البشا مصطفى ندومه والخطر حسب مؤسسه اسمنا عاد الدنيا علامه ادعن وثبتنا وجود Du kapd indzgámat, volt a kímsély katon, iszgája a bulkán száj, volt a mednye tett. Én de xamis itáir, a و المشاكس عبر صدام و عتلعب و ايا الفائل ايه ابطال هنية هانه حبدا حسني داع نلقائل محمى دا بحري مكانه الكلام مالوش تأسير و عد سيحه عمر عصم يعني التأدير طرق المرحبان زهواحه اللور دي عمنا بندق سكنته فالبك راحه و هنفتم بجيات خيله اخسام